فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُلَايَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ كُلَّ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ لَدَى إِبْرَاهِيمَ حَلِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَضْعَ الْنَّاسِ الَّذِي بِبَكْتَ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 يوم تبيض جوهو وتسود جوهو فأما الذين سودت جوهوهم أكفرت بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت جوهوهم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون.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 خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتأمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ليضركم إلا أذا وإي يقاتلكم و اللوك الأدبار ثم لا ينصرون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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وَهُمْ يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَوْبٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا ينفعنكم خبا لا والدم ما عنتم قد بدت المغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بيننا لكم الايات ان كنتم تعقلون